في الجزء بتاعنا هشيل طاقه واحد هاتو هاتو هاتو خلاص ماشي خلاص ابراهيم هاتو هاتو كيف تقمي هست داي يعني جاي كده تاتش والله جاي كده انا كنت جايب 15 والله 11 من كام؟ كان من 15؟ رحت خدت درجه بعد 12 طب على الثاني خدت بقى في غلطه هو عاملها غلطه من عنده صحيح ثلاثه اربعه اربعه واحد دي تم من حتى انت جابة هاقصة الله حايا جي جابة ايه او طرح من شيء جديد ها اوكي كل لوحده متخيل التك واحده دورون الترانسفيشن صح لا رايت اسمع والله المحاضره الجايه غير كده انت نفسك يعتبر مرض اللي بيعرض صحيه غير واحده بتاعت on Летко. Thank <laughs> you. Thank you. أول مرة نبدأ على النتيجة الثانية، نبدأ الأول، التسجيل الثاني، التسجيل الثالث، التسجيل الرابع، التسجيل الخامس، التسجيل السادس، التسجيل السابع، التسجيل الثامن، التسجيل التاسع، التسجيل العاشر، التسجيل الحادي عشر، التسجيل الثاني عشر، التسجيل الثالث عشر، التسجيل الرابع عشر، التسجيل الخامس عشر، التسجيل السادس عشر، التسجيل ده بس انا فاضل أيضاً، الله أكبر، سبحانك اللهم وبسمك، إنك الذي عمرينه، في كل سوق تكثير زي ما طالبنا، يوم أيش نزل، طبعاً في هذا السوق هني كتير، ماشية، دوسيك، عيني الكشوفة، كون عاملة واحد منهم، عشان الكشوفة تقدر ك، الكشوفة هلا، كون عاملة، اللي هي تقدر تقدر، يعني كمان. دي طيب بقى اللي هو هو لو كانت في اوروبا تعمل عشان كده هي او او I don't know if you can see the difference between the two. I I you the I you هو الاثنين عندما تتحول حاسمها سكت ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست اللي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 ولكن الترمسوشن هو عشان ان يكون المجرد في الوقت الذي يمكن ان يكون المجرد في الوقت الذي يمكن ان في الوقت الذي يمكن ان يكون المجرد في الوقت الذي يمكن في الوقت الذي يمكن ان يكون المجرد في الوقت الذي يمكن ان يكون المجرد في الوقت الذي يمكن ان يكون طب يا كابتن بتاعوا اللي هو عشان خش في بقى وتعملوا بروسيسات وانتهى الشغل شويه عشان بقى فيه افت انفكت في الستيج يا جماعه كراتوبشن اخرين الشاشه لا وسط او اي حاجه انت عليها ميه عليها نفس الماسك ده دراسيه اجي حصل لها اتش وبعد دراسيه بندخل الاسنين اللي هو منتج الضوء تحاولوا تشوفوا ليه الواحد بيطلع ايه واحد كده مش فيها <تصفيق> اي عشب على شرط بايثون راييتنا شرط عادي حتى لو في عشان نسموها نقطه بس بعض هو كده في العشب بتاع نقطه في المايه كده شكل على السته دي على ها عشان لأنه في حيوان يعني نفسي مثلا هو صغير كده هتفضل هاي نفسي مثلا هو صغير كده هتفضل هاي نفسي مثلا ها هو صغير كده هتفضل هاي هو صغير كده هاي نفسي مثلا هاي نفسي مثلا هاي نفسي هاي تحتوى بكم ميكا وإنه من أشرفتنا بمقرد بها يحللها تضاروا كده فيها أو التالي أو التالي تخش فيها عشان إحسا من من 8 أو 6 أو 6 عشان نفس أو This will bring the holidays in a better row... Could you hold the middle... to repeat... Then Ultratini will gain a better row on the other… هو the other Kultur can put as a closer leaderили..... Once, after that, bring ممكن يعمل thephonies to service the two meter...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 اه انا أحيانا من جالبا. جالبا. ده مع ده بيشكل يعتبر على في من كل 100 يبقى 400 بتقسم من اللي بالليل وخمسه السن ورا دي او في الفاصل في كلية وكل جامعة بسني وين تقدر تقول؟ فعلاً العرب دار أو سعر الخيار طبعاً ما أدري واحد ودي بتاخد جرعه هتعمل انت الصرفشه دي واللي تقدر ياخد والصاب ده ده البروتين كم خلال اسبوع او اسبوعين البروتين ده عدد خلال خلينا نفحص الطينة على تعمل في الجلسة المقابلة تعمل و 60 بتاع كل ده هيعمل لقد اردت ان تكون هذه المنطقه التي تستطيع ان تكون هذه المنطقه واحد تستطيع ان تكون هذه المنطقه التي تستطيع ان تستطيع ان تستطيع عشرة أيه عشرة من قبل يبدأ قبل في الواقع في المكتبة لا هو مسجِس هو كأنه مفتش أو ضابط عام أو مسند الوحيد اللي هو الوحيد اللي هو مفتش لأن كل الضباط الناس تقول تقول تقول وضع واحد، مستوى عالي مرعوب على ما لو ألم. يبدأ نحن في المدينه نسوي على حاطه صوتيه مكتوبه من أو ولكن لماذا تجلس في ده وتعرفت في المدارس وتعرفت او المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت في ده وتعرفت ده المدارس وتعرفت من المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت ايه؟ المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت في المدارس وتعرفت في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 شيو بوك اللي هي تستاهل وجه شويه حتى لو عامل في كيسه حلقه تاكل ماتش بعدك يعني يعني ايه للعصبيه شويه عن حتى ان ما تقول عشان عشان عمليه الجراحه اللي في على دولي الأعواق بسرعة دولي <تصفيق> الأعواق ما يقول كده يكونوا كده بالشيش ويقول كده كده ممكن, ممكن اللي على الجزء الجزء في وفي الكنون لو الحيوانات <تصفيق> <تصفيق> حصلوا دورة تبريدشة وبعدين يحصلوا ضبط الجسم خلال 24 كان بسرعة وده وده. كان يحصلوا الجسم على عضلة بيد. كأن ضبطنا السوقي بسيرة ما وبعدين بعد كده بعد الكيسز ممكن مثلا اوزن للضغط مع الكول بقى الديت ان الكوربس والبروم الايه العرض ده تشوف التلف على الامثله بيجي واحد لا ديزيز دي بي لا فشل جماع الواد ممكن نلاقي شباب في ديشن او بقى دي النسبه بتاعها ايه بي ان لحد الكورن اللي قلت لها بتيجي التشيب إذا قام جنرال ريدس، في سفينة تسير من غرب إلى شرق، إذا رأى شيئاً من غير أمور، كل ذلك بالكامل بالنسبة للحيوان. استعمالات النش، يمكن أن يفيد جميع الحيوانات عن المغزيات كما هي كل البرسيم، وحمرش كما هي عليه عن ما يتعلق بحص الأرض. التأكيد في الأبرزاية ده نصرين على طول من الأبرزاية أو من الألعاب نصرين في الجنازين نصرين في الجنازين يعني شرق كلهم من دمون فهنا على أجل السباقية من جوات كان بكين ببقى الناس تلات الجلس وهنا ده بيقولك عشان يعني والباب في السطوبه ده ولا كده وحتى شغل هو بتاع بسح الضغط كده هي ممكن الثلاث حوادث الرئيسيه دول بتاع الايه طب جميل طب انا عندي عباره عصبه ناشفه جديده في تجليس القلب ولا حاجه ليه يا عوض ليه يا ليه بيحصل غلط وليه بيتكون في المكان ده المكان ده لكنك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك لكن صور. لا أقول بقدر ما أقول لا أقول ما أقول ما أقول ما أقول ما أقول ما أقول ما طب الباي او حاجه او كده بتاخد هنا تيجي المكونات دي تنقع على ان هتلاقي تحت جاي كلمه على التصوير خلاص نيجي تبقى كل الفور كل الفور و قولك الحيوان طبعا بيقدر يتم على كده اهو يطلع خروج وعليك ان تكون ان تكون ان تكون ان تكون ان تكون ان ان تكون ان ان تكون تكون في دي بقاة بقاة بقاة وفي المدينه التي تتمتع بها من اجل العمليه طب في حاجات تانيه طبعا بيقولك نفس الايد ولا سلايد كمان او في واحد يمكن طبعا في بعض اللي هي على كثيره من الوراثه ودي بتتعمل في يوم اخر يعني على ده البرنامج عليه مشكله نقطه حرفي او صوره اتخدامه بالاس بي فبتقدر تجرب اختبارات ثانيه للتشغيل حاجات برامج اللي على السي او تعمل المجهود تشوفها او حتى عايز الصوره بتاعت اللعب برضو الهيبرتكا السي بي في ساعه جنبك لو شحت شغوره اللي انت شرحت صبر بس يجب أن تقولي أنك <تصفيق> تقولي أنك تقولي أنك تقولي أنك تقولي أنك تقولي أنك وبالتالي باريه كتير اراء في الست بروسس دي دي ممكن انا مش مستني برضه قسم ممكن برضه الكستوما ممكن اعرف بتاع السائل اللي بيتعرض معاه فيش والفاير بتاعها ها دايما كده لما نيجي حاجه باريه اول حاجه ان انا باخد ايه فيست نعملها اللي هي اللي هي عرفنا الموضوع بممارستك الوقتيه تتعرف عليه معلقه ثلاثه في فور كمان لكن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 And as you continue, يا went to يا government they chose the level of bio footh… If you would be challenged by 25... If you are challenged by 20 people, you would just able to ask she will again comment Sanicus United, San Su dieク, Libyanctions United… Charity, San Su dieク Your dog goes thirdly because ofدمida Fash صند الـ Twenty نافذ عدله الإنك mini ا relying an app ismall melal!!! Anmari Montano بسلق بسلقennen بمهدين بلسل الق shameful بالت unterstützen هذا هو ده في حاجات لقد اردت ان تكون الامر ممكن ان تكون الامر ممكن ان تكون الامر ممكن ان تكون الامر ممكن ان تكون الامر خلصنا، ونبدأ على إيش؟ أول على على ايوه حاجه حاجات سهله انا في I didn't know that that I didn't know that I didn't know that I that I didn't आप उसके वो टैक्स तो वो जैसे जैसे होगा इस पे कपड़ों के بي بقى معايا كده انت شفت العرضاء بتاع شبك كده ايه الاطار الايه في وحطهم شمال كده شروعه باقي كل البلز عندنا بقى قوي من هنا صح خالص ترخيص نسمع لا نقول 12 كده ما بين كده بتقوم في وكتور ده روح اثنين طلع ربع، روح صفر، رجع سكالة، روح العشر وخمسة ست بس هنا عشر كان سيبوا يارب أقدر معاد لي الصوت فعشان لا نسج الموهنة حياة المقدرة حيون في قامز بعض الدنيا عشان كده قامز القاع معرب مرة يسوي ناس سووا أغلبهم في الطيور في كروز يا طيور في كروز هذا من أفضل مدارك اللي هي الطيور هي هي هذه الطيور <تصفيق> اول حياتنا خدنا من الشيشه هنا ها بنسسمي الثلاثه ونقول الدستين بالديوغرام بقيمه يوم عملناها بالديوغرام فتره لو يعني شعور نص الشرايين كده بالفترة دي تعمل ستين تعمل هاته جروتين و وبعد كده يحصلون ما يجيشه تطلع في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 كل شيء في <تصفيق> الامواج ديت التجربه الفتره ديت بتعمل كبير التراكم الكريس الكريستال اللي بيتشكل من جزيئات الميه اول ما بتبرد فتره برده كده هتعمل كوتوزو في سلامه تمام شوف باصصني بصوا انا هات اللون والتخطيط شكلها وهي بتطلع فوق من الوسط او أكملت استلام وجرسته يقوم بتشغيله، مثل تحديق، ونحن دون أن يبدو بنتيما كذا دون أن يبدو بنتيما شوية من نصف روبه، ثم شيء ثم المشاكل ونساهم آل في <مام عمرون> <مم> <preferencesounding> عرب دياريه برامج الحكومه ايه اما كيو ايه بيو اساندريه و برامج دياريه يعني في في او في في ولكن هذا يجب ان يكون هناك اشياء ممكنه ان يكون هناك اشياء ممكنه ان يكون هناك اشياء ممكنه ان يكون هناك روني بعرف كل شيء، زيك على رأيي كل شيء، شافوسي، بوديبيا، ميكي، مودافش، من كل واحد ده صورته تفتكره وتره इस दौर में उससे किस वाया जो उससे किस वाया इसको बाइक से बाँध लांग वाला इसकी एक तारणेला की सेक्सी रिमोट कंट्रोल इंटरेक्ट इंजीनियरिंग में ऐसे एनी मैनूफैक्चरर्स नॉन इंजीनियर्स मैनूफैक्चरर्स नॉन इंजीनियर्स इसको इसके आपात में टेंपर ये चीज़ टेंपर ऐसी كان 2.44 كده اللي بتاع الوسط كل بقى على كده في المكان الصح نقول 1000 3000 تحت الشور اخر اثنين قلت انا على شيء كبشاب سكت انا تعبت من كتر ما بتكلم انا مش عارف بعد كده فالطاسه دي النهارده اه استغلوا استغلوا الفرصه طب مقدمه اول حاجه في السطور اعمل نمبر وريد الكارت بتاعك ورقمك ورقمك ده ورقمك ده او الجيس على ده وطبعا في <تصفيق> كده كده اشتقت للباب ممكن تجيء exercise his head for a very good sort of لو when he talks about the venir if he says he hears challenge throw on his head I think the problem is that ده يتروح هنا ده الشد يالا ده في نفس ده انت هتشكره حلو انت على فكره الحاجات دي كلها على وعلى جنب كده على جنب عشان مريحه في تحت الدراسات دي بيقول بقى مبهره علم 3 في حاجه اسمها فايت 3 ذكرني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 أنت pues نفس المنزل من المنزل من المنزل من المنزل شيء كانت بتاع نفس المنزل كل على الإمت. انا ده ظهر على ال ا واحد في كانشن بس كل المحاولات بطلع من بعد السبيكتر عشان ما تحصلش زي ما تتقول يعني العاده لما بتجيبها هو في بتجيب حتى ولا كل حاجه فالحاجه اللي بتطلع توك بتتعلق فذلك ولنأشعر راضياً مع القمر نفسه كل شئ يدور عالشمس كلها ثابت، ها؟ مع أحداثها تجري مشي صغير مع الجبل أو قطر مع الجبل ثابت كذا وين رجل عنده عين واحد صارع صارع ذي سورة ختالع مع سورة عيد النهار حياة من القرآن الكريم، ويا رجل بعضه أساس يبقى كمان عباره ان بنقول على خدمات الانترنت يعني من المدرسه تمام <laughs> خلاص بس على على الاستناده 12 12 17 طب <تصفيق> بصوا <تصفيق> <تصفيق> طيب ما تصبر شغل المزارع على اسفكم I'm not أول شيء، أول صوت ماش، أول روح، أول ميزة بنتزاي، أول صقر زمان، أول كبر، أول لاهز، الموعم من دوت، إيش الكلام؟ لا زال إتحاد قرط، كل عربي في الرياض، خاصة في العاصمة لكن خيالي عربي في ناس في الرياض، هذا المصطلح كذا السبب الأساس عبينا حالات هذه اليوم، في كاتب خالد بقول بس كبير، اسمه أبو ناصر. كبيرة معاً من نقود، يوقف رأس السلكانة، مع هذا كذا مية دولار، يشوف إنتاج مئة أو مائة فيها في على الأرض، يقول، هنا عملت على بعض الحاجات، كذا كذا يقول أسميه دعك، يذكره، ألمحين لم أكن أعلم في الشيء القوي، فبيذكره صناع، وعند سرقة القبور، شيء قوي، قوي، قلنا جاب الدين، قلنا هم قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا ومن تتكلم الى جانب البيت ومن تتابع الشيء ليه من لانه جدا ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون في كده ولكن هذا يجب ان يكون مسؤوليه مثل هذا المسؤوليه مثل هذا المسؤوليه مثل هذا المسؤوليه مثل هذا المسؤوليه مثل هذا المسؤوليه مثل هذا على، هذا تجيع عبر واقع دائما كبير مثلا بردو هو الحيوان دلوقتي الحيوان اللي فيه ده مع تعمل طيب نفسه لا لو ده مطلوب عليه أصلاً ثلاثة دي متنافسات طويلة مفروض تلعب. حتى تني إلى أول عشان ما حتى ساير مارس الشوط في بعض السطريات الله متقن بس مفروض يفيسي لما ينزل متقن ده مع الفيسي كل الحوادث لا تقول بس في كذا معناه كده لو مرش كذا ويحني يعني مستوي طلع من بعض هو في في ذا كرن في قاعده هو الموضوع بعمل سيميشن المره الثانيه دور شويه في ايه انت ما تشيش شويه في القاصره ده كذا مره وبعدين مع السيميشن تعمل تشا خلاص خلاص بقى سيبك ادور بقى شويه انا عامل الحركات ده خالص على طول ها تاخد الموضوع ده طب ايه اللي كنت بتيجي انا انت كانت انا اربعه كمان دي من بره ايه الصوت الصوت بتاعه من بره على فجاه تعمل الصوت الايه بيس كده على باصب انت لعب في المرسل المرسل المرسل أو, في في في فمشى فمشى في أو, أو ليه يحصل ليه عشرة طلعات؟ مع الكريسيز إلى بشر لا لو من أي واحد يحول إلى اثنين، يحول إلى ثلاثة هي نتائج بالفعل. إذا تواصل مشى، تبين مشى إلى أو بشر أو ماش. كل حيوان إلى ليه؟ ده كل خاص السنه ده تمام انا بقصد ان الدست فعلا فيبريشن ودوكس بلات على ضغطها تمشي كده عشان تحس بيهم انتوا كانوا مكاني تقرئ 4 من التوتوريال عشان تبقى اوراق حاجه بدل بس وبالتالي هو لما مراحل بتاع الخطوه ايه اول اعراض ها الدريشة الثانية قدام يوم يسون واحد سرعة بيا واحد سرعة بيا كأول مثال اللي واحد من تلاته ثلاث مليون نوصل بسرعة احصائيات الدريشة قدام يعني بيتا هي اهم مرحلة إلى نوصل فيها اللي يوم يوم، 70 أو واحد يوم، ثمانية أيام. أول ما خاص فيها. ثانياً، تعرفين أنك تبين أن توصل 25 يعني 26 يورو ده غير 53 جنيه في توسعه الاكل عندهم في حاجه اسمها تسجيلهم تبع الحيوانات دي هتحسب بقى على حسب دماغك هي بتطور يعني ال 25 70 يورو يعني شهر تقص حاجه زي كده ال 53 60 يورو شهر دي هتحسب بقى على حسب دماغك وبعدين البوست بتاعه بيتحسب بقى شكل أو تديك موت، عارف إن العارف يصير، وصيغته وظيفة حسيت، وها هو اللي بعاقب شو في النتيجة؟ النتيجة النتيجة اللي هي، على السبيل إنها عشان كذا بيعني أقولها حاجة زي ما تقولها. إذ، النتيجة، بداية، بداية بداية وبعدين نص دقيقة، نص دقيقة بالنسبة لمرة عادي، تحسه سيلك كتير، وحاولت حتى شغل علاقه ببعض شخصي. اعضاء بتاع البطاطس اللي نعرفها حراره أي، ونضعها على هذا نشوف الكبير، هذا الشطط الكبير، في هذا الشطط الكبير، في دمين. في الخاص في لو حضرنا لاقيت في كل شيء، شكر كل شيء. في كل شيء، عليها شيء في كل شيء. في كل كل اللازم بقى هو انك تعمل كده لازم عشان الكلام ده عشان كده نروح بقى على ال انت بقى اللي الشهر وعرضه خصوصيه حتى لو ما فيش اشبكه وعامل كده عشان ما عادش فيش بتاع سنه وأكملت أنا في البرنامج ياتي الحيوان شوية بس برد البيت وحيوان أنتي استميت كمان أوه ماي يفيد لك نجوا عشر ساعات شوية حنا من اللي أساس السبب أنتي من اللي حصل فيكشن أنتي من اللي عشان على السبب كسبت دي حاجه بس المشكله في الكوميونيكيشن والتوصيله تمام نقول حاجه كده فاهم فاهم بقى قلنا بالظبط سيرفيس يعتمد على داله الكادر 63 63 يعني احنا بنحضر قبل no ما تشربوا عشان خاطر I'm going to go the next slide. I'm going to go to يا طيب <تصفيق> <صفيق> ده <ترك> هو لا <تضجد> لا Yeah Yeah You got a shot across? You got a shot? Yes You got a shot You got It was all Really nice 30,000 ones That's Holy fishing You have trained How big they are Fuck About a hundred Like these So Too I